بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى وعلى اله وأصحابه ائمه الهدى وعلى من سار على دربهم الى يوم اللقى ثم اما بعد قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة الكرام في معنى هذه السورة فكلهم قالها على ظاهرها إذا جاء النصر الله والفتح أي إذا جاء النصر وأكل الفتح فسبح ربك واستغفره إنه كان توابا ولكن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان له تأويل لهذه الآيات أن هذه السورة فيها إرهاص بموت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء نصر الله والفتح ثم دخل الناس في دين الله أفواجا فقد تمت الرسالة وعم النور ولم يبق إلا استشراف الموت فكن تائبا إلى الله مستغفرا له والسملح هذا التاويل عمر رضي الله تعالى عنه والمقصود بالفتح هنا هو فتح مكه المقصود بالفتح هنا هو فتح مكه ولا نستعجب هذا التاويل من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل والتأويل هنا هو جودة النظر في النصوص النظر في النصوص لا يقصد بالتأويل ما يقصده المتأخرون من الأصوليين وغيرهم وهو صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل ولكن يقصد بالتأويل هنا جودة النظر لاستخراج ما في النص من حكم وذلالات وعبر وهذه الغزوة ويفتح مكة كانت في شهر مبارك هو شهر رمضان المعظم نسأل الله تعالى أن يأتي لنا ذلك الشهر ونحن في توبة تامة وفي خير تام سابق وسبب هذه الغزوة أن بنو بكر كانوا حلفا لقريش وخزاعة كانت حلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمدت قريش حلفائها وهم بنو بكر في حرب ضد خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خزاعه فاخذوهم وهم غارون وقتلوا منهم وانطلق رجل من خزاعه يسمى عمرو بن سالم الخزاعي يستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم اذن قريش نقضت ما بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية أن من دخل في حلف قريش ينبغي للطرف الآخر أن يراعي ذمامه ومن دخل في حلف محمد ينبغي لقريش أن تراعي ذمامه نقضت قريش هذا العهد وأمدت حلفاءها ضد خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عمر بن سالم الخزاعي يستنجد بالنبي عليه الصلاة والسلام يستنصر بالنبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند عهودهم وعند شروطهم وكل من دخل في عهد مع المسلمين كان له مال المسلمين وكان عليه ما على المسلمين إذن دي مسألة مهمة جدا كل من دخل في عهد مع أهل الإسلام كان له ما لأهل الإسلام ولذلك إذا صالحنا أهل الكتاب من اليهود أو النصارى وكانوا في عهد معنا ينبغي أن نحافظ لهم ذلك العهد ما لم ينقضوا ما لم ينقضوه فقريش نقضت ذلك العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بامدادها الحلفاء ضد حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما جاء الخزاعي عمرو بن سالم يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم ادركنا يا رسول الله فالنبي عليه الصلاه والسلام قاله نصرت يا عمرو بن سالم نصرت وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كتائب الإيمان أن تتجهز لمناجزة قريش ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يعمي الأخبار عن قريش حتى يأخذهم بغته وهذه مسألة مهمة جدا أن الحرب المفاجئة أو أن المفاجأة في الحرب تعطيك النصر بإذن الله عز وجل يعني الضربه الأولى تمكن لك من رقاب العدو. تمكن لك من رقاب العدوم فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يعمي أخباره عن قريش حتى يأخذها بغته. والنبي عليه الصلاة والسلام في قتاله لقريش يقاتل عشيرته ويقاتل قومه ومنهم من, هم من قرابته لا يريد أن يريق في البلد الحرام دمع ولا يريد أن تسباح حما قريش ولذلك يريد أن يأخذها بغته حتى يحافظ على الدماء فلا تسفك أما إذا علمت قريش فإن قريش ربما تجهز الجيوش وتستمد الناس من هنا وهناك وقريش لها مكانة دينية وسط العرب فربما هبت العرب لنجدة قريش وهنا يحدث اصطلام عظيم وتحدث مقتلى عظيم بين المسلمين وبين غيرهم إذا الأصل كلما قللنا الخسائر حتى عند الكفار كلما كان ذلك أول يعني لم يكن قاتل الكفار لا ينبغي أن يكون الهم هو أن نقتلهم أن نقتلهم ولكن الهم أن نحقق النصر أن نحقق النصر ما استطعنا إلى ذلك من سبيل ومن يدري لعل ذلك الرجل الذي لم يقتل يدخل في دين الله عز وجل أما إذا لم نجد مندوحة عن القتال قاتلنا إذا لم نجد مندوحة قاتلنا ولذلك سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتال أحد إلا من اعترض المسلمين ودخل المسلمون من أماكن متعددة من مكة ولم يلقى جيش الإسلام بأسا إلا ما كان من جهة خالد فإنه وجد بأسا وقاتل المشركين وقتل منهم إثني عشر رجلا كما سيأتي الآن إذن دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمى خبر عن أهل قريش، ولذلك عندما علم خاطب ابن أبي بلتعه بخبر الجيش وجدها فرصه سانحه كي تكون له يد عند أهل مكة يحفظون بها ما كان له عندهم من دور غير ذلك منذ عدة دروس طوال قلت لكم أنه بعد الهجرة هجم المشركون على دور المسلمين فاستولوا عليه إلا ما كان له بأس وقوة فإنهم لم يستولوا على ذلك إذا الدور والأموال والممتلكات والعقارات التي تركها المسلمون في مكة استولى عليها المشركون فكل من كان له عصبة وقوة وقبيلة لم يجر أحد أن يأخذ ملكهم أو ماله أو عقاره فأراد حاطب بن أبي بلتعب أن تكون له يد عند المشركين في مكة فكاتب بعضا من أهل مكة يعلمهم بقصد النبي عليه الصلاة والسلام قتالهم وفتح مكة اتى الوحي الى النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ما كان من شان حاطب فامر النبي عليه الصلاه والسلام عليا والمقداد والزبير ان ينطلقوا الى مكان يسمى روضه خاخ وهذا هو الامر الذي يدل على ملمح من ملامح النبوه انه يحدد لهم المكان الذي يجدون فيه الضعين والضعين هي المرأة التي تركب الهودج مسافرة تسمى ضعينه تسمى الضعين إذا المرأة لما تركب الهودج الهودج اللي هو الخيمة المخطوطة على الجمل المرأة عند ركوبها تسمى ضعين اللوم انطلقوا إلى روضة خاخ ستجدون هناك ضعينه فإن معها الكتاب الكتاب الذي كتبه حاطب إلى أهل مكة انطلقوا إلى هذا المكان فوجدوا بالفعل جملا عليه امرأة أناخوا الجمل وانزلوا المرأة وقالوا لها أين الكتاب فين الكتاب فأنكرت فهددوها فأمرتهم أن يحولوا وجوههم فحولوا أو صرفوا وجوههم فأخرجت لهم الكتاب من عفائص شعرها أخذوا الكتاب وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعه إلى نفر من أهل مكة يعلمهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قصة طويلة مشهورة ونزلت بسبب هذه الحديثة مقدمات وفواتح سورة الممتحنة يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق إذا نقل خبر المسلمين إلى المشركين ده دليل قوي على النفاق وصاحبه, وصاحبه يستحق العقوبة البالغة طيب قتل الجاسوس قتل الجاسوس هل يكون من باب يعني من باب التعذير ولا من باب الحدود هذه المسألة فيها نزاع عند أهل العلم ولكن الصحيح والراجح أن قتل الجاسوس يكون من باب التعزير والعقوبة ليس من باب الحد لأنه إذا كان حدا فإن الحدود لا تسقط حتى لو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه وسلم ما يقدرش إنه يسقط حد يعني لو إنسان زنى إن النبي صلى عليه وسلم ما يقدرش يسقط ذلك الحد لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط حد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدا فإذا رفعت الذنوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باشر الحدود باشر الحدود لكن قبل أن ترفع فإن الإنسان في ساعة من أمره ولذلك قال أهل العلم بأن للإمام الحق أن يقتل الجاسوس متى وجد في ذلك مصلحه إذا وقفنا على جاسوس وتم القبض عليه وثبت يقينا أنه كان ينقل اخبار المسلمين إلى الكفار يجوز الحاكم المسلم أن يأمر بقتله هذا وجه قوي في مذهب الحنابلة وهو أقوى ممن قال يقتل حدا لا يقتل عقوبة وتعزيرا ومعلوم أن عقوبة التعزير تبتدئ من الصوت إلى ماذا؟ إلى الموت يعني الحاكم المسلم له أن يعزر من أول صوت لاثنين لثلاثة الأربعة إلى أن يصل إلى ماذا إلى الموت ولذلك في بعض روايات الحديث في شارب الخمر قال في الرابعة وإن شربها فاقتلوا فاقتلوا فقالوا يقتلوا على أي أساس يحمل قتل شارب الخمر في الرابعة في ذلك الحديث على أن الحاكم إذا وجد مصنعتا في ذلك قتله فإذا لم يجد مصلحة لم يقتل والدليل على أن رجلا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يجأ به في شرب الخمر إبارة كان يشرب خمر يتجلد يشرب يتجلد يشرب جلد يشرب. يشرب كثيرا ما يجأ به في شرب الخمر ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله إذا كيف نجمع بين حديث هذا الرجل وبين حديث فإن شرب الربع فاقتلوه أن الأمر بالقتل هذا عائد إلى ماذا إلى إمام المسلمين فإذا وجد مصلحه في قتله قتله وإلا لم يقتل عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر إنه قد شهد بدرا وإن الله قد نظر إلى أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ويستفاد من ذلك أن الحسنة الماحية ليس من شرطها أن تكون بعد الذنب فقد تكون الحسنة الماحية للذنب قبل الذنب انتبه قد تكون الحسنة الماحية للذنب قبل قبل الذنب مش شرط, مش شرط يعني يمكن أن تكون الحسنة الماحيه بعد الذنب ويمكن أن تكون قبل الذنب بعد الذنب زي, إيه زي المرأة البغي التي كانت تكثر من البغاء وجدت كلبا يكاد أن يموت من شدة العطش امرأة بغي أي كثيرة الزنا كثيرة الفجور وجدت كلبا يلهث يكاد أن يموت من شدة العطش فنزلت إلى البئر فجعلت ماء في موقها النعل بتاعها فسقته للكلب إذا سقت إيه كلبا يكاد أن يموت سقت كلبا يكاد أن يموت فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبه إذا بسقيا كلب يغفر الله تعالى ذلك الذنب الجليل ليس من الصواب أن تكون الحسنه الماحيه عظيمه كالسيئه المطلوب محوها لا يمكن أن يمحو الله تعالى عظيم السيئات بقليل الحسنات بقليل الحسنات إذا واحده شربت كلب لما شربت الكلب ربنا غفر الله هذا الذنب العظيم فالله تبارك تعالى يغفر الذنب جميعا ويعامل عباده بعفوه وجوده واحسانه فما بالك بمن كان سببا في نجاة مسلم بمن كان سببا في نجاة مسلم يعني إذا كان سببا في نجاة كلب ربنا سبحانه وتعالى نظر لها وشكر صنيعها وغفر ذنبها فما بالك بمن كان سببا في انقاذ مسلم تحرك جيش الإسلام في عشرة آلاف كان الصحابة عشرة آلاف كلهم كانوا صحاب طيب حد منهم كان غير صحابي لا كلهم كانوا صحاب ليه لأنهم جميعا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا به فكلهم صحاب تحرك هذا الجيش وكانوا في رمضان فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام ليتقوى بالفطر على مواصلة السير في بعض الروايات كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا من يفطر ومنا من يصوم فلا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا فيسدل من ذلك جواز الصيام عند السفر وأن فطر المسافر رخصة رخصة فإن شاء أخذ بها أخذ وإن شاء ودعها وتركها فهذا له هذا له بدليل فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه افطر أمام المسلمين لي حتى يفطر الناس جميعا إذا لو واحد قال لا فأنا بقى هصوماني. أو أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى؟ لا يبقى طالما النبي صلى الله عليه وسلم أفترى الكل لابد يفطر إذا لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام فرصة للاختيار، ولكنه حسم المسألة بأن الفطر هو العزيمه فافطر الجيش ليه ممكن أن يلقى هذا الجيش بأسا فيتقوى الجيش بالفطر على الجهاد. فهم يفطرون فيكون هذا الأكل طاعة لله عز وجل بالنية اذا لماذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا أكل الصحابة فلم يصوموا ليتقوم بالفطر على الجهاد فيكون الفطر في ميزان حسناته ليه لأن الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد فإذا كان القصد هو الجهاد في سبيل الله والتقوي بالفطر على الجهاد كان هذا الفطر وسيلة إلى تحصيل هذا المقصود فيصير هذا الأمر وتصير هذه الوسيلة طاعة وقربه إلى الله سبحانه في هذه الأثناء خرج العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله وعياله مهاجرين إلى الله ورسوله فقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الطريق فكتب الله تعالى له أجر له الهجرة انظر على آخر على آخر حاجة. كتب الله له أجر الهجرة سبحان الله وربما ذلك ببركة النية الصالحة فإن الإنسان يؤجر بنيته ما لا يؤجر على عمله ولذلك قال أهل العلم باب النية أوسع باب النية أوسع من باب العمل باب النية أوسع من باب العمل ثم أسلم بعد ذلك أبو سفيان في قصة طويلة يمكن أن أذكركم ببعض أجزاء منها من هذه الأجزاء أن أبا سفيان كان خارجا يتلمس ويتحسس المسلمين خارج مكة صادفه العباس رضي الله تعالى عنه فأخذه إلى معسكر النبي عليه الصلاة والسلام وأردافه أبو بكر خلفه على راحلته وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوة عند المسلمين فعندما رأاه سلمان وعمار وبعض المسلمين هبوا إليه وقالوا عدو الله أبو سفيان ما فلحت سيوفنا ما لم تأخذ من عدو الله ما السيوف ما فلحت إذا لم تأخذ من عدو الله ما وانطلقوا سيراء يريدون قتل من أبي سفيان نهاهم وزجرهم وقال أبو, سفي وقال أبو بكر تقولون هذا لسيد قريش ودفعهم وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر يا أبا بكر لعلك أحزنتهم لعلك أحزنتهم لئن فعلت ذلك لقد عصيت الله ورسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق أبو بكر إليهم وقال لهم إخوتا هل أحزنتكم فقالوا غفر الله لنا ولك يا أخي فطبعا ده موقف جليل يدل على أن المسلم وإن كان مستضعفا وإن كان بسيطا لكن مقامه أعظم من سادة الكفر أعظم بكثير إبقى لو أي مسلم ولو بسيط ولو شأنه ضعيف وغلبان وفقير ومسكين ومنقطع وما إلى ذلك مقامه في حكم الله أعظم من أعظم رؤس العالم شوف كذا أكبر راس العالم متزاعم للكفر العالمي وشوف أضعف مسلم يمكن أن تجده أضعف مسلم ده عند الله تبارك وتعالى أعظم من أمة من هؤلاء الرؤساء الشاهد النبي عليه الصلاه والسلام عندما راى ابي سفيان قال هيه يا ابي سفيان اجئ يا ابو سفيان ابو سفيان بقى ال الذي دوخ المسلمين مرغ بقافله التجاره وافلت من جيش المسلمين في بدر ابو سفيان الذي قاد المشركين في احد ابو سفيان الذي قاد الخلفاء وقوات المتعدد الجنسيات في الخندق أبو سفيان الذي قاد المشركين في بدر الآخرة وفي حمراء الأسد يعني حالة يأتيني الآن هيه هي يا سفيان أما آم لك أن تسلم أما آم لك أن تسلم فقال لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله قال اتشهد أني رسول الله قال أما هذه ففي القلب منها شيء فقيله أسلم وإلا صخطت راسك كرين رجلين ولذلك استفاد اهل العلم بأن الوثني إذا قال الشهادة الأولى نفعته وصار مسلما وطولل للشهادة الثانية فإن لم يؤدها كان مرتدا يقتل إذا الوثني غير الكتاب الوثني غير الكتاب الكتاب مش هندق عليه في إيه في لا إله إلا الله لأنه يقول لا إله إلا الله لكن الوثني لابد أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعمد آلهة مع الله ما لا إله إلا الله قال الله وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ناس مشركين إذا مطلب بحكتين بالوحدانية لله عز وجل وبالوحدانية في الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أتى بالأولى طولب بالثانية فإذا لم يأتي بالثانية هي وأن محمدا رسول الله كان مرتدا يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل ذينه فاقتلوه فالمرتد هو القتل جزاؤه القتل فأسلم أبو سفيان وأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يأخذ أبو سفيان إلى فم الشعب حتى كده منفرج عند يعني في السهل بق الذي ينحدر منه جيش الإسلام عشرة آلاف وكلهم هيمورهم عرض كده على مين على أبي سفيان مرت غفار في سلاحيها وعدديها وعدتي من هؤلاء عباس غفار قال مالي وغفار بعده أسلم من هذه يا عباس قال هذه مالي ومالي أسلم بعد كذا بن سليم مالي ومال لبن سليم لغاية لما مر النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار ما معنى كلمة الخضراء الخضراء عند العرب يعنى بها كثيفة العدد كثيفة العدد فلكثافة العدد إذا نظرت وجدت سوادا والعرب تسمي السواد بالأخضر أيضا يبقى كلما كثر سواد الناس سمي سوادهم الكثير بماذا بالأخضر ولذلك يقولون ذهب فاجتذت خضراءهم مش كده تسمع الجملة دي؟ اجتث خضراءهم يعني ايه؟ أي قتل الرجال فيهم فسمي الرجال في أو الرجال الكتر في مكان ما بماذا بالخضراء ليس المقصود فاكتث خضراءهم يعني شال لا، ولكن المقصود بأنه قتل الناس في هذا المكان فالكثيبه الخضراء كثيفة العدد فلكثرة العدد إذا نظرت وجدت سوادا، رؤوس كل سواد سواب سواب معنى آخر أنهم لا يظهر منهم إلا الحدق في العيون من كثرة الحديد يعني لابسين خوز ولابسين دروع ولابسين إقفاص حديد وحلق حديد ولابسين حاجات حديد في رجليهم بردك فكل حديد في حديد تصور بقى لما يكون مثلا أربع خمسة آلاف بهذه الصور حديد في حديد لا يظهر منهم إلا ماذا إلا الحدق في العيون عدد كبير وكلهم لبسان حديث حديد خطوة واحدة حاجة تلقي الرعب في القلب فقال أبو سفيان يا عباس من هؤلاء قال محمد وصحبه قال والله لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغه أيوة كذا بلغ مبلغ ودي من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لما قال أم هذه ففي النفس منها شيء يبقى لسه قلبه إيه لا لا حبتين فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعالج هذه المسألة في قلب في قلب أبي سفيان فكان ما كان مش هذا فس عندما احاط الجيش بمكة كما يحيط السوار بالمعصم اتى أبو سفيان وقال يا رسول الله هلكت قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو فهوآنه ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يبدئ حاجة جعلها برضك لابي سفيان. شوف القيادة في الإسلام بتحاول إن هي تشوف العناصر المؤثرة وتجعل منها عناصر تضيف جهداها للاسلام الإسلام لا ان تكون عناصر معادية للإسلام. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فاسمع بأن لما أبو سفيان سيد قريش يسمع من عليه وسلم يقول من دخل دار أبي سفيان فهو ام يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام ميزه وخصه بما لم يخص به احدا فيكون ذلك أدع إلى غسل ضغينة القلب إلى غسل ضغينة القلب وضغائن القلب لا تغسل إلا بالإحسان ضغائن القلب لا تغسل إلا بالإحسان ما تغسلش بالعتاب بغائن القلب لا تغسل بالعتاب ولا تغسل ايضا بالهجر وإنما تغسل بماذا بالإحسان وأمر النبي عليه الصلاة والسلام جيشه أن يدخل مك والا يقتل امرأة ولا شيخا والا يطأ شجره والا يقتل احدا الا ما كان من شان فلان وفلان وفلان قوم سماه النبي عليه الصلاه والسلام حتى ولو تعلقوا باستار الكعب من عاده العرب ان الرجل اذا كان مطلوبا اذا كان مطلوب يعني هيقتل فجر من طالبيه وتعلق بأسهار الكعبة ترك العرب بتجل الكعبة جدا فكون ان هو يتعلق بأسهار الكعبة خلاص في حماية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا حتى لو تعلقوا بأسهار الكعبة فقتلوهم منهم ابن هبير ومنهم جاريتان كانت تشببان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عبد الله ابن أبي الصرح كان مسلما فارتد فأمر النبي عليه الصلاه والسلام بقتله ومنهم اكرمه ابن ابي جهل لانه كان شديد البطش بالمسلمين أمر بقتله اما اكرمه فاسلم واتى مسلما فقبل النبي عليه الصلاه والسلام اسلامه واما عبد الله ابن ابي سرح فكان اخا لعثمان من الرضاعه اخا لعثمان من الرضاعه فاتى به عثمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المباح الدم يا اخواني لو وجد في اي مكان يقتل يعني عبد الله بن صرح مباح دم إذا وجد في الشارع في البيت في اي مكان يقتل لكن كما مع مين مع عثمان والمسلمون يعلمون بان أي واحد يدخل في جوار مسلم لابد أن يكرم لاكرام ذلك المسلم شوفوا الضرق فيه إذا فالله كان ماشي مع عثمان وليس حد يقدر أن يفعل له شيء مع ربنه وإيه؟ حلل الدم أتى به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد أتاك مسلما فبايعه عبد الله الرحمن الرحيم فلم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثلاث مرار ثم بايعه النبي عليه الصلاة والسلام فلما قام قال النبي عليه الصلاه والسلام لما لم يقم احد منكم فيقتل فقالوا يا رسول الله لو نظرت الينا لفعلنا فقال ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين او كما قال عليه الصلاه والسلام دخل النبي عليه الصلاه والسلام مكه وكان حامل رايه الانصار سعد ابن عبادة قال اليوم يوم الملحمة اليوم تستباح مكة فعزله النبي صلى الله عليه وسلم من إمرة الأنصار خلاص يتعزل وقال اليوم يوم المرحمة اليوم يوم المرحمة وعزله من الإمرة وجعل الراية لغيرهم لم يلقى جيش المسلمين بأسا إلا ما كان من خالد رضي الله تعالى عنه فقد قابله رهط من المشركين فصدمهم خالد وقتل منهم اثني عشر رجلا دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت الحرام، وفي يده خوس ثم طاف بالبيت وكلما مر على صنم وجاءه في عينه فألقاه على قفاه كل صنم في نديله كذا كده كذا عينه يوم ألب عليه على قفاه وهو يردد قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر الصحابة في نواحي البيت ودع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج ولم يصلي بالبيت وخرج ولم يصلي بالبيت ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس خبّة جامعة كان منها وهذه الخبّة موجودة في الصحيح وفي غير موضع إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فيحرام بحرام الله إلى يوم القيام يحرم بحرام الله إلى يوم القيام ولذلك أخواتي لا يجوز لأحد أن يقتل في البيت الحرام ولا يجوز أن يرفث في البيت الحرام فكل من فاء إلى البيت الحرام فهو امن وفي آخر الزمان يثيء رجل إلى البيت الحرام يحتمي به فيأتي جيش يريد أن يقاتله حتى اذا كانوا ببيداء من الأرض خسيت باولهم واخرهم قالت عائشه يا رسول الله وفيهم من ليس منهم قال وفيهم من ليس منهم يموتون ثم يبعثون على نيتهم اذن مكه حرام بحرام الله إلى يوم القيامه لا تحل لأحد قبله وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ مكة عنوة ليست صلحة يعني مكة دخلت, إيه؟ دخلت بالحرب لم تدخل صلحة وإنما دخلت عنوة ولا تحل لأحد بعده يعني فيش حد بعد كده في مكة ولا يستبيح مكة لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل شيء في مكة كل شيء في مكة حرمه ولذلك اتى العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا رسول الله إلا الغرقد اللي هو العشب بيطلع كده في الصحراء فإنه لقينهم وبيوتهم فإنه لقينهم وبيوتهم القين هو الحداد وقيل القين هو الرقيق فالحداد بيشتغل بالفرن بيولأ الفرن بماذا بالحطب اللي هو الذي يحتطبه من الصحراء من صحراء مكه فلو احنا قلنا الحطب ده حرام يبقى رجل الحداد ده يشغل الدكان بتاع الحداد ازاي هيعمل بيت النار ده ازاي فانه لقينهم وايضا القين هو العبد ذلك ان العبد يمكن أن يكاتب يكاتب يعني ايه ان احنا نوثق في مقابل مثلا تدفع 100 دينار فيعمل ايه ياخد الدوم وحبل ويروح يحتطب ويبيع ويتاجر لقيت لما يحوش 100 دينار يديهم لسيده فيوثقه اذا مهم جدا اذا الحطب الموجود في صحراء مكه له وضع مهم جدا لاهل مكه هو وبيوتهم لأن الناس بيخبزهم وبيطبوهم على ماذا بالنار طيب يولنا بماذا بهذا العشو فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سدل الأصوليون على أن الاستثناء لو انقطع ولو بعد فترة فإنه يمت النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة وحرم كل شيء في مكة وبعد فترة أتى اليه العباس قال صلى الله إلا كذا فإنه لقينهم فقال الله عليه وسلم إلا كذا فلذلك إذا انقطع أو إذا حصل قطع في الاستثناء ولكن في سياق واحد في مقام واحد حتى ولو طال القطع فإنه يعمل به والله تعالى أعلى وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فإن أحد فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لبأس نحن نقاتل في مكة وإذا في قتال في مكة فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم إذا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ده كان خصوصية خصوصية ولا يجوز في مكة أن يكون فيها قتال إذن مكة بلد حرام بلد امن لأنها بلد المسلمين جميعا لو أن أحد قال ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في مكة فقول له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما يعني دي مسألة مهمة جدا لو احنا شفنا القادة العسكريين بعد ما هم يتمكنوا من رقاب العدو بيعملوا فيهم ايه لما الجيش الألماني ذهب الى روسيا كي يقاتل في روسيا الجنرالات قادوا هتلر بلاش ان احنا نقاتل في الشتاء نستنى لغاية لما الشتاء ينتهي وياتي الربيع يذوب الجليد ونقدر احنا نقاتل حرب مكشوفه طبعا هتلر كان ديكتاتورا جبارا ودي مشكله الزعماء هم بيقراوا ان عندهم حكمه لم تقتل الناس وقررتهم احسن من قرارات الناس الجنرال قالوا له ياعود هتلر احنا مش بلاش نقاتل في هذا التوقيت امرهم بالقتال قاتلوا في الجليد في أجواء ما كانوش واخدين عليه في إيه اللي حصل استطاع الروس أنهم يهزموهم ماذا فعل الروس بالألمان عملوا فيهم إيه قتلوهم تقتيل وذبحوهم تذبيح قتل مئات الآلاف من الجيش الألمان مئات الآلاف من الجيش الألمان طيب الجيش المصري لما راح لأعالي النيل وحصل فيه خيانة هناك وعند هذا كان في عهد في الخدوة إسماعيل وانتصر الجيش الحبش الأثيوبي الصليبي على الجيش المصر ماذا فعل الأحباش بالمصريين عمل فيهم إيه أخصوهم جميعا وعذبوا المصريين عذابا منكرا بضرجة أن الناس العائدين كانوا يعني يعني يعني عدمهم كان أخسن من رجاء هذا ما فعله المنتصر بالمنهزم عندما وضعت الحرب العالمية أو زاره إيه اللي حصل المنتصرون عملوا محكمة عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب وحكموا عليه جميعا بالإعدام كله اتحكم عليه بالإعدام وقالوا ان لو اي واحد قال شهادة ضد نازي او ايطالي او اسباني او ياباني يتم اعدامه فورا يعني لو في اي واحد راح للمحكمة وقال لهم ان انا شفت الجنرال الفلاني بيقتل مثلا في الجيش الفلاني شهادة هذا الرجل تبقى يطبط دليل الاتهام ويتم اعدام هذا الجنرال لما قرأت كيف كانوا يعملون الجنرالات المنهزمين ذل ذل كانوا يحققون ووجوههم منبطحة إلى الأرض وارجلهم لأعلى يبقى جنرال ألماني يحط وشه في الأرض ربليل فوق ويضربونه ضربا مبرح ده شأن المنتصر مع المنهزم طب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة منتصرا وانتصر على أهل مكة اللي كانوا بيحاربوه وطردوه وقتلوا من الصحابة من قتله ورموه بإنه وساحر وشاعر وكاهن وكذا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة رحمهم فلم يفعل مهم ذلك بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة خاشعا مطامنا رأسه حتى إن جبهته لا تلامس راحلته من شدة التواضع عليه الصلاة والسلام يعني مش داخل مكة كده فارد بقى سيدره كده لا داخل منكسر خالص كده هو ومقط رأس الدرد في الجبر تحته تلامس راحلته من شدة التواضع وعافى عن أهل مكة مش هذا وبس انظر إلى هذه الحادثة التي تدل على رحمته نسمعها إن شاء الله بعد ذلك انظر لهذا هذا الموقف الطيب معلوم أيضا أن المنتصر يفرض إرادته وليس هناك مجال الاختيار عند المنهزم إما أن تقبل وإما أن تموت أن تقبل أن تموت هذا في نظام النصر والهزيمة فالمنتصر يملي إرادته ويفرض شروطه. وليس على المنهزم إلا أن يقبل هذه الشروط خاضعا انظر مثلا إلى اليابان وأمريكا في الحرب العالمية الثانيه كانت اليابان قوة عالمية جبارة استطاعت اليابان ان هي تهزم روسيا وتختضع جزء من أراضيه وتهزم الصين اليابان تنزم الصين وتختضع جزء من أراضيه وكان الخدم عند اليابان من الصينيين يعني الخدام والعبيد في اليابان كلهم من الصينيين وطبعا الآن الصين بتطالب اليابان بتقديم اعتذار رسمي عما فعلته الامبراطوريه اليابانية من قبل يعني لابد أي غلط حصل سابقا لابد الأجيال دي تعتذر عن أخطاء ابائهم إلى الآن أوروبا لم تعتذر عن أخطاء الحرب الصليبية إلى الآن أوروبا إلى الآن لم تعتذر للدول الإسلامية عما فعلوه في ديارنا عندما احتلوا بلادنا وسرقوا خيرات بلادنا لم يعتذر الآن أما الصين تطالب اليابان حتى تعود العلاقات بينهم نمر واحد أن يتم تغيير مناهج التاريخ التي تدرس في مدارس اليابان الأمر الثاني ودي مسألة خطيرة جدا يكون هناك اعتذار رسمي من السلطات اليابانية عما بدر في الماضي بالنسبة للصينيين وقد فعلت اليابان ده كله اليابان فعلت ده كله اليابان قوة عسكرية جبار من جبروت اليابان ان هي حطمت الاسطول الامريكي في المحيط الهندي حطمته الطيران الياباني حطم الاسطول الامريكي وفوق في أوروبا الجيش الألماني دخل باريس وهزم فرنسا وبيصعب لمنازلة بريطاني إذا الحلفاء سيتم هزيمتهم إه الحصر أمريكا لأول مرة في التاريخ تلقي القنابل النووية في ناجازاكي وهروشيما القنبلة أم نزلة تضمر البيئة تماماً تأتي على الحرف والنسل قتل مئات الآلاف من اليابانيين في لحظات لحظات قتل مئات الآلاف من اليابانيين في لحظات ولا زال إلى الآن نتائج القنبلة الذرية في اليابان إلى الآن الأجيال بتعيش أثاب الانفجار النووي في اليابان إلى الآن إذن حصل سلمت على طول اليابان وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وانتهت الحرب بهذه القنابل واستسلام واستسلام دول محور دول القلفاء من شروط النصر الوضعتها أمريكا أن تكون اليابان تابعة لأمريكا شوفوا أن تكون اليابان تابعة لأمريكا إذا ما أش في ماذا أش في نجيش ياباني إذا في شرط ياباني لكن ما أش في جيش ياباني ان اليابان لا يتم فقط اي تصنيع عسكري الا بموافقة امريكا ان اليابان تكون خاضعة للمظلة العسكرية الامريكية يعني الى الان هناك عشرات الالاف من الجند الامريكيين عايشين فين؟ في اليابان طبعا يبين دونس اسكية قال خلاص خلينا في السلم وبدأ يفكروا بقى في صاعة السيارات والساعات والمكان وما الى ذلك حتى فاقوا امريكا فيه بقى في الصناعات وبدأت أمريكا تستفيد منهم وبدأت تفك شويه عنهم ولكن انظر كيف أملت أمريكا شروطا على مين على اليابان النفس وسلم دخل مكة منتصرة تحت رجليه أهل مكة كله عفى عنه ودخل كثير منهم الإسلام كان في واحد اسمه صفوان ابن أمية أبوه مين أمية ابن خلف مين أمية ابن خلف الذي كثيرا من كان يعذب المسلمين لسيما بلال، لسيما بلال، وقتل أمي بن خلف بعد غزوة بدر في قصة طريفة جدا كان هو عبد الرحمن ابن عوف كان صديقين كان صديقين في الجاهلية اسلم عبد الرحمن ابن عوف وهاجر وسمر أمي بن خلف على كفر وضلاله خرج اميه بن خلف مع المشركين في بدر فلما تهزم المشركين اميه بن خلف شاف, مين؟ شاف عبد الرحمن بن عوف قال له يا صديقي تعال خذني اسير عندك عبد الرحمن بن عوف قال فرصة فرح مكتف يديه وراح واخده المسلمين لما شافوه طبعا هو سبق كل حاجه بقى عبد الرحمن بن عوف واكتفى من مين باسيره اميه بن خلف ايه اللي حصل فانقض المسلمون عليه فأوقعه أرضا وانكفى عليه ليحميه فاخذوا يضربونه من هنا وهناك حتى قتلوه فكان أبن رحمان يقول فجعوني في أسيري اللي هو مين أمي بن خلف لا طال حاجة على محتاج احتاج بن عوف ابن صفوان بن أمي ابن بقى صفوان كان على الشرك وكان عنده سلاح كثير كان عنده سلاح كثير فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفسه أما صفوان ابن أمية فقال له صفوان يا محمد اجعلني بالخيار شهرين يعني ما تكبرنيش على الإسلام ما تكبرنيش على الإسلام كده برحت شهرين شهرين فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت بالخيار أربعة وعشر مش شهرين أربعة عشر. سبحان الله ما دي رحمة دي رحمة طب ليه لأن صفوان ابن اميه لا يستطيع أن ينفك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل بضغط زي إيه زي ثعلب محصور في جحر لو مدت ايدك هتاخده ولو أقمت عليه خرج إليك فأخذته يبقى كل أحواله إيه انت ملكه كل أحواله انت ملكه فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعسفه ولم يجبره على الدخول في دين الله عز وجل بل جعله بالخيار هذه الأشهر فما كان من صفوان إلا أن أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأرسل سرياه إلى هنا وهناك هناك ألات والعز ومناه فأرسل سراياه إلى هذه الأصنام يكسرها فكسر الأصنام التي كانت تعبد في بلاد العرب بل نادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسر كل واحد في مكة عنده, إيه؟ عنده صنم زي جماعة الصليبيين كده كل واحد في بيته عنده العزرة وعنده الاصنام فمن كان يؤمن بالله ولوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسر فكسر الناس ما في بيوتهم من تمثيل واصنام وأقام النبي عليه الصلاة والسلام بقية شهر رمضان بمكة تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك يصلي ركعتين ويفطر يصلي ركعتين ويفطر ويأمر أهل مكة أن يتم صلاته إذا بيصلى ركعتين ويقول أهل مكة أتم صلاتكم فإنا قوم سفر طب لماذا كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلد مولده وريعة شبابه ليه لأن مكة لم تعد له وطنا وما الوطن في المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم أكن من قريش لو ذدت أن أكون امرأا من الأنصار وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو سلك الأنصار فجا لسلكت الفج الذي سلكوه ولما حزن الأنصار بعد غزوة حولين أن الناس أخذوا اسلابا وأخذوا بعيرا وغنما ورجعوهم دون أن يأخذوا شيئا جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حضيرة واحدة فقال لهم أيها الأنصار أترضون أن ينقلب الناس إلى رحالهم معهم الإبل والغنم والشاء وتنقلبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رضينا بالله ورسوله إذا كان موطن النبي عليه الصلاة والسلام المدينة إذا هو موجود في مكة مكة لم تعد بلد في هذه الأوقات نمرة واحد نمرة اثنين أنه لم يكن في مكة في أمن تام ومقام تام بل كان يرسل السرايا هنا وهناك يرسل السرايا هنا وهناك وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف مسبقا عدد الأيام التي يمكثها في مكة كممكن يعود أكثر من كده أو يعود أقل من كده الله تعالى أعلى وأعلى ولذلك استفاد أهل العلم أن المسافر ببلد إذا لم يعلم متى السفر جاز له أن يقصره حتى ولو مكث السنين العذب وسدل على ذلك بحادثة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما حبس في أذريبيجان ستة أشهر وكان يقصر الصلاة أذريبيجان حبسه الجليد حبسه الجليد كل يوم يقول الجليد هينفك فأسافر فالجليد ما ينفكش طب بكرة تطلع الشمس بالوضع أحسن ما تطلعش وهكذا ستة أشهر وهو يقصر الصلاة وتبت أن بعض الصحابة كأنس قاصر سنتين في بعض غزاته كان في بعض الغزوات قاصر سنتين كان محصورا فكان يقصر الصلاة لأن الإنسان لا يعرف متى العودة فإذا كنت في سفر ولا تعرف مدة إقامتك جاز لك أن تقصر الصلاة الأيام والأسابيع أما إذا علمت متى المقام فإذا زدت عن أيام الأربع فعليك أن تتم الصلاة والله تعالى أعلى أعلى. ايضا كان من رفق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسلب أهل رئاسات رئاساتهم. يعني جرت العادة ان الجيش المنتصر بيخش مكان بيعزل كل الناس من المناصب عادته. ولو اتعزل منصب بس بكويس تبي يعزلهم ويقتلهم كمان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحد لم يقتل أحداً بل, أقل بل أقر النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الرئاسات على رئاسته فجعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل النبي عليه والسلام عتب أميراً على مكة وكان من أهل مكة يبقى جعل واحد مكي أمير على أهل مكة زي ما حصل أمريكا لما استولت على العراق جعلت من المسؤول عن العراق إه؟ بريمر بريمر ده نهب العراق وبدل ما صادرات البترول تروح لمصلحة العراق راحت إلى جيوبه وجيوب إخوانه من الصليبيين نهبوا البلد وجعلوها أنقاضا لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمير مكة رجلا من أهل مكة طيب وإيه كمان النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك منصب دين رفيع ومنصب مفاتيح مكة مفاتيح الحرم مفاتيح الحرم كانت بيدي عثمان ابن طلحة وكان علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يستشرفون إليها لما نفصل فاتح مكة علي والعباس ونزلت كان لهم رغبا هم ايه ياخدوا بقى رئاسة والاشراف وخدمة البيت الحرام ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل بل دع النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحة وقال له هاك مفاتيحك يا عثمان مفاتيح الكعبة اليوم يوم اليوم يوم بر ووفاء ده الإسلام شو بقى الفارق بين بقى جيش الإسلام لما دخل مكة وبين جيش أمريكا لما دخل العراق وبين جيش الحلفاء لما كسر دول المحور فرق كبير جدا بين الإسلام وبين غيره من مناهج الكفر من الأشياء الطريفة التي تذكر من باب البر والوفاء أن تبع عبيده عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما دخل دمشق دخلها صلحا لم يقلها قسرا دخلها صلحا دخلها صلحا وجعل بينه وبين اهلها عهدا علم ابو عبيده ان الرومان جمعوا جحات عظيمه لا لأحد لاحد بها ومن جمله الميثاق ان المسلمين يحمم اهل المدينه وبس المسلمين اخذوا منهم الجزية يعني في مقابل ان المسلمين ياخذوا الجزيه المسلمين يحموهم طيب ما رايكم فيما صنع ابو عبيده عمل ايه المسلمين استولوا على المدينة وبينهم وبين اهل دمشق صلح وبمقتضى المسلمين أخذوا الجزية من كل واحد دينار أو دينارين. المسلم جمع الجزية معهم في أيدو. وبعد باخذ الجزية عالم أن جيشا كبيرا من الروم يحتشد لمقاتلته. المسلم يعمل ويه. لو أنت قائد المسلمين تعملي حاول كده فكر كده بينك بالنفسك. أنا يا ماعطي الفلوس هي معاي في الزكاة. وعرفت إن جيش جدا جاي يحاربنا. أعم بالإيه؟ لكم اللي احتمالات الأتين؟ أو الفلوس والله لو انتصرنا أهم ولو تزمم نشتلها على كتفنا بحنا خذنا إيه؟ من السك. مثلا ده وجه وجهتان الفلوس دي نروح نشتري بها رجال عبيد ويحاربوا مع جيش بتاعنا ليقوى الجيش هناك سوق رقيق نشتري عشر غلاف عبد وندخلهم في الجيش الإسلامي حتى يكون قوة للجيش الإسلامي إذا نستفيد بأموال الجزية في تقود الجيش الإسلامي ده قول تاني لكن ايه اللي عامل أبو عبيده نصور ما الذي صنعه أبو عبيدة فرق أبو عبيدة الجزيات على الناس مرة ثانية قال لهم الجزيات عليكم خدها مرة ثانية فإن لصرنا الله عليهم أعيدوها إلينا وإن كسرنا, كسرنا فهي معكم خدوا الجزيات عليكم ثانية لو احنا تهزمنا يبقى الحمد يبقى احنا ما خدش منكم حاجة فلما أعطاه لهم لم يأخذها الناس منهم، الصحابة لما أرادوا يرجعوا الجزيه للناس رفض الناس أن يأخذوا الجزيه قالوا لا خلاص أنت الناس حنون جدا وأمد الدمشقيون المسلمين في القتال صارت دمشقيون مع المسلمين في قتال الرماع لما شافوا هذا الخلق النبيل لا يمكن جيش منتصر وداخل المدينة ويرجع على الفلس بتاعتنا ثاني لأنه خايف نواية هزم إيه الشفافية دي وإيه الأخلاق الكبيرة دي دا طبعا ده أخلاق أو جزء بصير من أخلاق المسلمين هذه الأخلاق التي تدربوا عليها وتعلموها من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قمة النصر اليوم يوم بر وافر جزاك الله خيرا سبحانك اللهم حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ان